من يوم ا ل غ ا ب ت عني من يوم ا ل غ ا ب ت عيونا ن من ي م الغاب ع ي و زادوا عنا تعني من يوم المعاد شفتا تعم عيوني متمني يا اه د ص د ر عني يا دمعاتي وبكيني يا

ه د ابكي ن ا ع ي وحن ن ابك خلي جمرك ي ك و ي

تعني من يوم الغاب ت عيونك زادو عنا تيعني من يوم المعاد شفتا ه تعم عيوني, عيوني, عيوني متمني ا يا اه عني يا دمعاتي وبكيني بندب

بحس ج ب ا ل ي ي ه م و ن ي عم تحميني دهري لا تزيد حنان ل ي ه م و ي تحميني عم